ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا لاحين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عذابا فوق